فيه ما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلء ربك ما تكذبان فيهن خيرة حسان فبأي آلء ربك ربكما تكذبان، حورم قصورات في الخيال، فبأي ألم إربكما تكذبان؟ لم يقمت هن إنس قبلهم ولا جاء.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 اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُثَّتِ الْجِبَالُ بَثًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مّنبَثًّا وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا فَنَفَرْتُمْ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ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 مِنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ